بسم الله الرحمن الرحيم يتساءلون أن يتساءلون عن مدأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوسادا وخلقناكم عزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لجاسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا كونقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ونزلنا من المعصرات ماء من ذجاجا ينخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتتون أفواجا فتحت السماء فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مقصادا الطاهين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حين وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يغتون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا فَذَا إِلَٰهُنَا وَكَمَا إِلَىٰ أَصْحَابِ وَكَأْسِهَا قَارًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِتَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَقَابًا إِنَّ الْحَسَدَ لدينا مفازا حجائق وأعلابا وكواعد أترابا وكأسا بها لا يسمعون فيها نقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يمكن منه خطابا يوم يقوم الرحمن هو صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أهل له الرحمن يوم والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاءت فقد إلى ربه معها إنا بِما إن الله دم عبادا قريبا يرون الله وما قدم سلدا